اذكر اني كنت راكب مرة في الطائرة قادما من بريطانيا ومعي احد المشايخ من احدى القنوات ففي اثناء مجيئنا جالسين في الطائرة وكان على احد الكراسي رجل بريطاني وبجانبهم راها مثله يعني في تبرجها الشديد ومعها كتاب تقرأ فيه بالانجليزي قلت في نفسي هذه زوجته او صديقته او ابنته فاقرا في كتاب انا وصاحبي نتحدث احيانا غابت علينا الشمس ونحن في الطائرة فسألت الذي بجانبي، قلت أبو عبد الله نصلي هنا ام نصلي إذا وصلنا قال لا لا بقي ساعتين ونصل خلاص، نصلي في الرياض طيب فتحت الكتاب جلست أقرأ تفاجأنا أن هذه المرأة قامت وفتحت الدرج الأعلى وأخرجت حقيبتها وأخرجت عباءة وخمار ولبست العباءة والخمار وصلت المغرب مع أنها شديدة التبرج قلت في نفسي أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله كيف قال ابو عبد الله شوف شوف تصلي والله والله تصلي قلت استح على وجهك إحنا مطاوعة وبنصلي إذا وصلنا وهذه تصلي في الطيارة قم خلنا نصلي فقمنا لأجل أن نصلي وهي كانت قد انتهت انتهت من صلاتها نزعت العباء والغطوه ورجعتها في الشنطه ورجعت فأقبلت عليها ونمار قلت يا اختي بارك الله فيك الله يجزاك خير على انك طبعا كنت غاض بصري وانا اتكلم معها كنت غاض بصري عشان ما يقول احد والله الشيخ طول النصيحة انها حلوة لا لا, لا. و... وهي تقول لي خلاص فهمت النصيحة وقل لي لازم افهمك أكثر. ف. قلت لكن يا أختي انا أشترك على أنك صليتي وجزاك الله خير وهذا يدل على أن عندك يعني خير وإيمان و لكن لو أنك يا أختي أيضا زدت على هذا الخير أنك أبقيت العباءة عليك لكان خيرا لك قالت جزاك الله خير ادعوه لي ثم مضيت مهما كان الذي أمامك ربما يظهر عليه مظاهر المعصية الا انك أعلم أن, اعلم ان فيه من الخير ما تستطيع قد يكون فيه 90% الشر في شر لكن فيه عشره في المئه خير زدها العشرة في المئة حتى تصل الى خمسين ولا تقول انت اصلا فاسق انت فاجر وتبدا تنقص العشرة في المئة زدها لعل الله تعالى يسبحه على يدك